موسوعه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ي و إ ا ك نستعين د ن ا الصراط I don't know.